وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. إننا لا نجهد أنفسنا وإنه لا غير مكترث